وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 119. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على وَنَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ول يوم من الذل وكفره تكبيرا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 119. ومن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 110. ماكفين فيه أبدا 111. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا